وعنوان الفصل الثالث في قولي في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته وقد لجله من الاداب انتهينا من السادس ووقفنا على السابع حيث قال المصنف رحمه الله تعالى اذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا باس بطرح مسائل تتعلق به يعني بهذا الدرس على على الطلبه يعني يمتحن طلب هل فهم ام لم يفهم لان حصيله الدرس هي إصال معلومة فاذا لم يكن الطلب قد فهموا حيل تبقى شكالات في درس وصحته وطريقته واسلوبه هذا الأصل إذا فرغ يعني انتهى الشيخ من شرح درس فلا باس بطرح مسائل تتعلق به فلا باس يعني لا مانع وليس متعينا لو لابد ان يسال من اجل ان يختبر فهم الطلاب لذلك قال فلا باس يعني لا لا حرج بطرح مسائل تتعلق به عبيدات الدرس على الطلبة يمتحنوا بها بهذه المسائل والأسئلة فهمهم وضبطهم فهم والضبط لانه قد يفهم لكنه لا لا يضبط والفهم قد يتعلق بالمفردات والتراكيب والضبط قد يتعلق بالتقاسيم ونحوها انه قد يفهم لكنه يضيع التقاسيم قد يكون بي بالعكس يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرحه لهم فمن ظهر استحكام فهمه يعني صار فهمه محكما متقنا داهو بتكرار الاصابه في جوابه شكره يعني ان اجاب فاحسن طالب الذي يشكره على الملا على على المله فيه اشاده به يقول هذا فم جيد هذا حسنها الى آخرين. ومن لم يفهمه تلطف في اعادته له ومر معنا اللطف في العمل أي الرفق فيه ان يد تكون نتيجه هذه الاسئله وهذا الامتحان هو ضبط الفهم ونحويه فإن استحكم الفهم عند الطلبه ان شكر من أجاب نسيا اذا كان الغالب على ذلك ومن لم يظهر منه ضبط ولا فهم حينئذ يعاد له الدرس مرة أخرى ويمتحنهم كذلك حينئذ يحصل ماذا تسلسل إذا لم اذا لم يتقن يعيد لهم الدرس مرة بعد أخرى وهذا كما ذكرت لكم سابقا عندما كان يتاتى في المدارس السابقة كان الطالب يقرا عليه على شيخه أو يقرا عدة متون عدة كتب هنا اذا بينها في في ساعه او نحوها لاعاده الدرس حينئذ تكون سهلة قال والمعني يعني المقصود بطرح المسائل أن الطالب ربما سحيا من قوله لم افهم يعني لو سال المعلم طلاب هل فهمتم يعني قد يستحي الطالب والنعم فهمنا ويكون قد كذب وقع في الكذب فلالا يوقعه في الكذب حين يطرح له مسائل يطرح له مسائل والمعني بطرح المسائل ان الطالب ربما الساحي من قوله لم أفهم اما لرفع كلفة الاعاده عن الشيخ ولا يقول للشيخ انا ما فهمته من أجل ماذا من أجل رفع كلفه الاعاده عن الشيخ لالا يعيد الشيخ الدرس أو شرح المساله لا يبين الطالب انه قد فهم لا يبين الطالب انه قد لم يفهم أنه لم لم يفهم حينئذ يسكت واذا سكت ومر إلى الى بيته ومشى والدرس قد شرح ولم يفهم حينئذ ما فائدة وجوده كذلك فدفعا للكلفة والمشقة والجهد على الشيخ حينئذ لا يتكلم الطالب فإذا قال فهمت قال نعم فهمتم أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين سحي من الطلاب اسمعوا ما فهمتم فسيئ اذا كثرت منه تبقى عنده اشكالات أو كي لا يتتاخر قراءتهم اذا هذه أسباب قد توضي لأن الطالب لا يبين للمعلم والشارح وللمدرس انه لم لم يفهم حينئذ ياتي المعلم ويطرح بعض الاسئله فيستخرج هذه الكنوز من الطلاب فهموا أو لم لم يفهموا ولذلك قيل لا ينبغي للشيخ ان يقول للطالب هل فهمت إلا إذا امل من قوله نعم يعني اذا خشي ان الطالب يكذب لا ينبغي للمعلم ان يقول هل فهمتم؟ قال نعم فهمنا وما فهموا شيئا حينئذ يقول ماذا وقعوا في في الكذب الا اذا امن ان الطلاب عندهم من الورع وعندهم من الصدق اذا لم يفهموا قالوا ماذا ما فهمنا حينئذ لا باس بهم ولذلك قل لا ينبغي للشيخ لا ينبغي ليس المراد به هنا حكم شرعي ليس المراد به حكم شرعي انما المراد به صلاحا يعني عند العلم لا يقال كذا والا المعلم مسؤول عن عن قوله وعن نفسه وعن شرحه فيسأل لا بأس لا حرج حتى لو سأل وكذب الطالب هذا على نفسه هذا لا صوبه لكن من أجل رفع الحرج عن الطالب حينئذ لا, لا يسأله ولذلك لا ينبغي للشيخ ان يقول للطالب هل فهمت إلا إذا أمنا إلا إذا امن المعلم شارح من قولي الطالب نعم قبل أن يفهمه فإن لم يامن من كذبه لحياء أو غيره فلا يساله عن فهمه لا يساله هل فهمت او لا لانه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لما قدمناه من الأسباب يعني كل فتره اعاده على الشيخ او ضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو كي لا تتاخر قراءته لانه اذا قرأ على المعلم وعرف المعلم أنه لم يفهم حينئذ يوقفه ما يمشي هي تاخر حينئذ يقول ماذا يكون فيه خلل والطالب يحب دائما ماذا أنه ينتهي و قال بل يطرح عليه مسائل كما ذكرناهم فان ساله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك لالا يفضح الطالب إذا قال هل فهمت قال نعم اذا لا يسال المعلم لماذا لانه لو سال <تصفيق> قد لا يكون الطالب قد فهم حينئذ تكون فضيحه يكون احراجا له وهذا الحين يدن كذبهم طال <تصفيق> يستدعي الطالب ذلك الاحتماله احتمال خجله بظهور خلاف ما أجاب به قال فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك إلا أن يستدعي الطالب ذلك يعني يكون ثم دعوه بلسانه حاله من المعلم لاحتمال خجله خجل الطالب بظهور خلاف ما أجاب به من قول نعم من قول نعم يعني بظهور خلاف ما جاب به يعني قال نعم فهمته ثم بالاسئله يتبين ماذا أنه لم لم يفهم هذا خلاف قوله اذا المراد المصنفون هنا رحمه الله تعالى ان معلم يطرح اسئله على طلاب من اجل استحكام الفهم هل فاهم أو, أو لا لان هذا مهم للمعلم أن يعرف هل مستوى الطلاب على قدر الدرس ام لا وينبغي للشيخ ان يامر الطلبه بالمرافقه في الدار في الدروس كما سيأتي ان شاء الله تعالى هذا أمر مهم كذلك كما أنه يسالهم ويمتحنهم عن فهمهم وضبطهم كذلك يأمر الطلاب ان يتزامل بعضهم مع بعضه هذا الاصل ان كان للمعلم كلمه مسموعه فيامر هذا أن يجلس معه مع الاخر من اجل ان يتدارس العلم لأن العلم إذا لم يتدارس زال لا فائده منه تحضر وتحضر الدروس تتكاثر والمحفوظات تزداد إذا لم يكن مدارسه عينئذ تزول هذه المحفوظات ومهما حاول الطالب أنه يتقن وحده دون ان يكون ثم من يراجع معه حينئذ لن يكون له نجاح البتة الا اذا علما ذكرناه سابقا أنه إذا لم يجد وهذا الاحسن تركه الآن في هذا الزمن لان ثم مشغلة من جهه الطلاب حينئذ هو يستحضر كانه يشرح الدرس في فيشرحه هذا نراه احسن في هذا الزمان لكن إذا وجد من يناقشه باعتبار تصحيح المفاهيم فهو حسن وهو حسن كان مجرد سرد المعلومات وذكر المحفوظات فهذا يستطيع مع نفسه أن يجلس ويشرح لا باس به يجعل له وساده ويشرح لها أو يتكلم هكذا كانه يستحضر ماذا يستحضر طالبا او طالبا فيدرسه يتعلم التدريس حينئذ لان التدريس يكون ماذا يكون ملكه قد يكون هبة هكذا وهذا قليل جدا لكن يكون ملكه باعتبار ماذا الممارسة لأن الممارسة هي التي تنمي في الطالب الملكات سواء كان في باب علوم الالات او كان في المقاصد أو كان في اساليب التدريس فان التدريس له اسلوب معروف عند العلم ولذلك قسمه اهل العلم باعتبارين منهم من إذا ألف أفاد واجاد وقد يدرس ولا يفيد ومنهم من يعكس ومنهم من يجمع بين الأمرين ومنهم من ينتفي عنده الأمران تدريس هذه صبته بمعنى انها ملكته وكذلك التاليف ملكه الذي يمارس التاليف قد يمارس التاليف لا يمارس التدريس فيحسن حينئذ في التاليف ولا يحسن في التدريس والعكس كذلك وهذا موجود قديما وحديثا وقل من جمع بين بين امرين لان كل منهم يحتاج إلى ممارسة ممارسه إلى الى ملكه اذا ينبغي للشيخ ان يامر الطلبه بالمرافقه فيه في الدروس بمعنى أن يرافق بعضهم بعضا من اجل تصحيح العلوم الفهوم وضبطها ومن أجل ضبط من اجل ضبط المحفوظات قال وباعاده الشرح بعد فراغه فيما بينه هذا كذلك حسن ولما ترك كثير من الطلاب حينئذ وقعوا فيما وقع فيه من تضيع كثير من العلوم بمعنى أن الدرس العصر بالطالب انه يذاكره بعد مباشرة لا تتركوا الى اليوم الثاني لانه اذا ترك اليوم الثاني ذهبت المعلومات ذهبت الفهوم المتعلقه به بالجمل والمتعلقه بالمسائل والمتعلقه بالأدلة لكن من احسن ما يتقن به فائدة الدرس أنه بعد الدرس مباشرة اما ان يلخص واما ان يقرا شرحا واما ان يدارسه شخصا وإما ان يسمع مرة أخرى إلى اخره ولابد بد بعد بعد الدرس اما إذا صار مؤجلا لذ قد تذهب ال المفاهيم ويبقى الرسوم فقط التي هي الالفاظ واما المفاهيم هذه لا تنضبط إلا بعد الدرس مباشرة وبعاده الشرح بعد فراغه فيما بينه اذا يتدارسون العلم ولابد من مزامله ولا من مدارسته علل ذلك بقوله ليثبت في اذهانهم يثبت في اذهانهم اذا سبب المدارسه مباشرة بعد الدرس أنه مما يعين على تثبيته المعلومات في في الذهن لانه لو أراد طالب العلم أنه يحفظ كل شيء لن يستطيع لو ظن ظن أن العلم لابد أن يحفظ كل كلمة وكل جملة وكل صفحة يقراها هذا هذا سيبقى عمره كله في مجلدين وثلاثه لو اراد أن ان يبقى هكذا لكن من العلم ما هو فهم ثم يعبر هو بنفسه بالفاظه ولذلك اذا أتقن علم علما سنعرف واحسن الفهم الصحيح هو يستطيع ان ينشئ الكلام فما كان العلم قديما فيونش الكلام هكذا ان شاء لان الفهم عندهم صحيح واللسان عندهم سقيم حينئذ جمع بين بين الامرين لكن الذي يكون مفرطا في أحد النوعين يبقى عنده اشكاله قال ليثبت في اذهان اذا تثبيت الفهوم على عصر لان المراد من الالفاظ ما هو معاني الالفاظ ليس المقصود لذاتها الالفاظ ليست مقصود لذاتها وهذه المتون التي تدرس كذلك هي الطريقه وسيلة الى اتقان علمه اذا الفهم هو اصلا والحفظ فرعا واذا جعل الطالب الحفظ اصلا والفهم فرعا اختلط عليه العلم وليس المراد انه هنا لا يهتم بالحفظ لا بد من... ل... الذي لا يحفظ لن يكون طالب علم لا علم الا بحفظه لكن ينبغي أن يعرف ما المقصود بالحفظ ما المراد به الحفظ ليس مقصودا لذاته لأنك تكرر الفاظا كذلك يعني الذي يحفظ قوله الفيتو المالكي مثلا ولا يفهمها فهما جيدا أو فهم كثيرا منها لكن لا يستطيع ان يطبق ولا أن يعلم ما الفائده اتعب نفسه اتعب نفسه لانه قد القران ممكن يؤجر على كل حرف لكن هذه اللي يؤجر على كل حرف جاوبوا لا حينئذ اذا جمع مع الفهم والتطبيق والممارسة وكون عنده ملكه حينئذ يستفاد من الفيتو اما إذا لم يكن كذلك فلن يستفيد ما الفائدة؟ فحفظ الالفاظ لا شك انه مهم ولن يكون طالب علم إلا بحفظ المتون لكن ينبغي أن يقرب مع هذا ماذا أنها ليست هي المقصوده لذاتها بل الفهوم هي المقصودة ابتداء وهذه الالفاظ التي جعلت في المنثورات المنظومات انما هي وسيلة ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى الحفظ الفهم الحفظ اجمعه كونه هو من الحفاظ من كبار الحفاظ الحفظ الفهم اذا هو المقصود اذا كان الدرس يدارس بعد الدرس مباشره حينئذ يستقر الفهم يستقر الفهم وهذا هو المقصود ثم بعد ذلك ياتي حفظه للالفاظ ولذلك قال هنا وبعاده الشرح يعني ينبغي لشان يأمر الطالب باعاده الشرح مره ثانيه بعد فراغه فيما بينهما ولذلك جرب درسا واحده فقط احضر درسا لسيهما اذا كان فيما يتعلق ب متون العلميه هذا على الكتاب انما متون علميه واعد الدرس مره ومرتين وثلاثه ثم انظر فيه في الفائدة ستجد فائدة يعني تندم على الايام التي مرت وانك لم لم تصنع ذلك لماذا لانك تشعر أنك الطالب اذا شعر انه قد فهم وحفظ هذا يزيد نشاطا الهم عنده تعلو اذا حفظ كتابا وشعرا من نفسه انه فهمه على وجهه حينئذ يزداد همه والنشاط عنده يزداد هذا الامر واذا علم من نفسه انه هكذا يعني ماشي لا يحفظ جيدا ولا يفهم جيدا حينئذ تبقى الهمه ساقطه وضعيفه ويبقى سيره ضعيفا ولذلك تجد كثير من طلبه العلم في سيره وطريقته ومنهجه فيه ضعف في خور في كسل والسبب هو ما يعلمه من نفسه وان كان يظن قد حفظ وحفظ الاخر لكن هذه مجرد اسماء اما حقائق حينئذ ينظر فيها باعتبار الفهوم واعتبار التنزين قالوا بعادة الشرح بعد فراغه فيما بين مرة وان زاد مرتين او ثلاثه كلما زاد حينئذ كان كان حسنا ولذلك التدريس حتى بالتجربة كلما عاد مساله لا ينبغي المعلم كذلك هذا للمعلم تهادر <تصفيق> المعلم لا ينبغي أنه يمل من تكرار مسألة بل يكررها لان كلما كررها ولو كان بذاته ولو أخذ درسا كاملا في مسألة وأعادها مرة الثانيه في مناسبه أخرى او مره ثالثه ورابع وخامسه كلما أعادها ازداد لها فهما الأمر طبيعي ازداد لها فهما ورسخت المساله احيانا حتى بحروف بالفاضه وتبقى به في الذهن هذا جربه بالتدريس وتجده قال ليثبت في أذهانهم لا لم التعليل فيستقر حينئذ ويرسخ في افاههم الذهن والفهم بمعنى واحد حينئذ حصل الرسوخ وهذا علمنا الراسخون في العلم الذين ثبتت اقدامهم في العلم جعل المصنفون ما يتعلق بفهم الدرس من علامات الرسوخ عنيد كلما رسخ عنده درس وازداد شعرا بنفسه أنه قد حصل شيئا من العلم ولذلك قد يشتكي بعض طلبة العلم انه يمر عليه الشهر والشهران والثلاث ونصف السنة بل والسنه ويشعر انه ما تقدم في العلم كيف ما تقدم من علم هذه طامه كبرى مصيبه العظمى يحضر في في الاسبوع قد يكون درسين أو ثلاثه او اربعه ويلازم الكتب ويقرا احيانا ويحفظ ثم تأتي نتيجه عند المحاسبة في نهايه السنه من كان عنده محاوله بسنه عينيذ لا يجد شيئا مستقرا عنده لا من المحفوظات ولا بالفهم يقول هذا هذا خلد والعاصي طالب العلم اذا انتهى مثلا من الازرميه ان يكون مستعدا لتدريسها حفظا وفهما إذا انتهى من الورقات الرسم المتون الصغيره هذه التي تكون مفاتيح إذا انتهى منها الاصل ان يكون مستعدا لتدريسها هذا العصر ومدارستها وأن يحكيها ويلقرا لغيره هذا العصر وان تكون المسائل المهمه فيها مستحضرها ببادلتها هذا العصر اذا لم يكن كذلك فلا بد ان يرجع اذا لم يكن كذلك لابد أن يرجع حينئذ لابد ان يحصل من من جديد وكم من طالب علم يبدا من من جديد لكونه قد اخطا في طريقه ولذلك قلنا مرارا أن ان العلم أن العلم عموما بالاته ومقاصده سهل صعب سهل صعب كيف سهل صعب يعني هو اذا اراده هكذا مبعثرا وأراد ان يجمع جميع الفنون صعب عليه وكثرت عليه المسائل لكن إذا رتب نفسه وجدول نفسه وعرف كيف يسير هو ليست القضيه الدروس التي يحضرها هذه أمرها سهل لانه يستطيع أن يحضر 20 درسا ويستطيع ان يجمع بينها لكن يبقى ماذا تبقى قضية جدوليته مع نفسه متى يقرا متى يحفظ ما الذي يحفظه ما الذي يفهمه متى متى يدارس متى لا يدارس من إلى اخره هذه المنهجيه التي تكون مع الذات انصح التعبير عنها منهجيه ذاتيه تتعلق به بالشخص حينئذ هذه سيذكر مصنفنا رحمه الله تعالى شيئا يتعلق به في الباب الثالث لكن اعظم ما يعين ليست هي القضية متعلقه بي بذات المتون ولا بالمعلم ولا بعدد المتون ولا بعدد العلوم وإنما النظر يكون باعتباره ذاته هو من أجل أن ان يجهز نفسه ويطيب هذه الأرض من أجل أنه يغرز فيها العلم قال ليثبت أو ليثبت في اذهانهم ويرسخ في افهامهم ولانه يعني هذه المذاكرة يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذه النفس بطلب التحقيق يعني يحصل عنده شيء من من الهمه من أجل أنه تعلم هذه المساله وراد ان أن يحققها ينبغي لابو يبحث بما يناسبه إن كان مبتدئا ان كان متوسطا ان كان منتهيا وكل بحث وكل نظر في الكتب يكون باعتبار الشخص الذاتي الطالب العلم الذي هو متوسط ولا يبحث ابدا ولا مسألة هذا يكون عنده شيء من الخلل ولذلك يحسن بي بطالب العلم لا يسأل ان نصحى الطلاب الا تسالوا يعني ونرجو خلاصة النيه في هذه النصيحه لان نتعامل بكثرة الاسئله اذا ورد السؤال ابحث انت ابحث. ستجد ماذا ستجد فائدتين الفائده الأولى انك ستجد الجواب ان شاء الله تعالى ثانيا ستستفيد اولا مضان هذه المساله اين وجدتها اين ذكرها لسيما اذا كان البحث في كتب التيميه مثلا ابن القيم او نحو ذلك لا تبحث بالشاملة ولا هذه الأشياء. لا هذه تفسدك ولا تعلمك إنما النظر يكون به بفتح الكتب وتنظر فيها وترجع قد السعين لا باس بمعرفه المضان ثم ترجع إلى الاصول فتقراه هذا لا باس به أما الاعتماد على على هذه الشامله ونحوها في قراءه البحث كامل نقول هذا يسبب ضعفا للطالب اذا يحثهم على استعمال الفكر بالمدرسه ينمو الذهن وتثبت المسائل ثم يحث على الاستعمال الفكري يعني يحرك ذهنه لانه إذا أخذ المسائل دائما حفظا وفهما باعتبار شيخه دون ان يكرر وقع في تبلد قالوا مؤاخذه النفس به بطلب التحقيق اذا هذا الأدب السابع يتعلق به بالشيخ وامتحاني الطلاب بما ذكر بطرح المسائل وكذلك أمرهم بالتعاون على ضبط الدرس بما ذكره رحمه الله تعالى الثامن الأدب الثامن ان يطالب الطلبه في بعض الأوقات باعاده المحفوظات هذا داخل في السابع يعني لكن الأول باعتبار الدرس الثاني باعتبار ماذا المحفوظات تهينا قبل سنين من افيه المالكي مثلا اصلا الطلاب الى الان يراجع بعضهم لبعضهم باعتبار المحفوظات باعتبار المدرس هذا الاصل والى الاصل المعلم لا يعيد كتابا المعلم يدرس الاصل او لا يعيد الكتاب فيعيده طلبة بعضهم لبعض وان جاء من اراد ان يدرسه المثل منه من جديد ولم يجد من يشرح له الا اصل الطلاب يشرحون ذلك هذا هذا الاصل ان يطالب المعلم الطلبة في بعض الأوقات باعاده المحفوظات لأنها إذا تركت حينئذ تنسى وما الفائده ان الطالب يتعب نفسه صباح مساء ويعتكف على مثل ويحفظ ويحفظ ويحفظ قد يترك امورا مين أمور الدين التي قد تكون يعني وقدم عليها العلم أو يترك أمرا من أمور الدنيا ونحو ذلك ثم بعد أن يحفظ ويبقى الحفظ عنده يتركه قل هذا مغبون هذا لماذا لأن هذا لو صارت ماذا صارت منثورا ضاعت عليه فكيف حينئذ يحفظ متن لا سيما كان المطولات فإذا كان كذلك فلابد أن ان يجعل له وقتا يعيده بعد بعد حفظه بعد انتهائه يجعل له وقتا للمراجعه ويجعله كما يراجع القران وجد من يسمع له فهو حسن وان لم يوجد حينئذ راجع بنفسه بعادة المحفوظات قال ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمه والمسائل الغريب هذا الداخل فيه ما يتعلق بامتحان الطلاب لكن هنا باعتباري المتون التي انتهوا منها قال ويختبرهم بمسائل تنبني على اصل قرره أو دليل ذكرهم عاصرين قرره يعني تفريع المسائل يذكر اصلا ثم يمتحن الطلاب بفرع قد لا يذكره فحينئذ نمتحن الطالب نفسه كيف يخرج هذا على على ذاك لأن الطالب إذا ضبط الأصول حينئذ تفريع المسائل لا يشترط فيها التنصيص كذلك إذا ضبط الاصل حينئذ فرع المساله عليه حينئذ يمتحن المعلم الطلاب هذا اصل اتى بفرع ينبني على هذا الاصل، فيذن يدل على أنه ضبط الاصل او لا، ضبط الاصل أو او لا، سيذكر مصطلح ما يتعلق بالقواعد، اذا هنا يأمر الطلب باعاده المحفوظات، ثانيا هذه المحفوظات فيها فيها كنوز باعتبار الفهوم، باعتبار الأصول باعتبار القواعد، باعتبار الأدلة كذلك الامتحان يكون في هذه المسائل، فمر اهم مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شده الاعجاب شكره يعني امام الطلاب واثنى عليه بين اصحابه يعني قال انت جيد انت ما شاء الله تذاكر انت لو كان الطلاب مثلك لكان كانت الامه بخير وهكذا حينئذ يثني عليه ثناء عطر بين بين الطلاب الا اذا خشي ماذا الفتنه أن يعجب بنفسه لانه ممكن يثني عليه فإذا به يجعل له حلقه ثاني يوم <تصفيق> بقول هذا في تدعته لا لا ينبغي قال واثن عليه بين اصحابه لابعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد لان فيه تنشيطا للهمه والهمه تعتبر هي المحرك في في باب طلب العلم كما هو معلوم لذلك جعل ابن القيم رحمه الله تعالى مربوطه به قال الهمه تزيد وتنقص كما أن الإيمان يزيد وينقص فكلما زاد الإيمان زادت الهمه في طلب العلم وكلما نقص الإيمان نقصت الهمه فيه في طلب العلم عينذا إذا راى من نفسه الهمه الضعيفه حينئذ يزداد من الطاعات قال ومن يراه مقصرا ولم يخف نفوره عن نفه على قصوره يعني وبخه وحرضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم لا سيما ان كان ممن يزيده التعنيف نشاطا اذا كان يعلم ان هذا الطالب يذوب بخا وعاتبه رجع الى نفسه وعاتب نفسه ونشط هذا جيد وأما إذا عاتبه ونحو ذلك ثم كان من الطالب ان يفر عن الحلقه لا عن الحلقه تقول له هذا يبقى على لا لا, لا ينبغي أن, ان يعنفه لماذا لأن مجرد سماع العلم يكفي لا سيما اذا جلس ويستمع ما يتعلق بتوحيد وما يتعلق بعض الاحكام الشرعيه بالصلاه والطهارة والصوم من ذلك السبيل لان العلم باعتبار النتائج كل يستفيد منه وأما باعتبار التراجيح وحفظ الادله هذا لا لايق عليه الا فئة من الامه يعني من يكون طالبا للاجتهاد والإمامة في الدين قال ومن يراه مقصرا ولم يخف نفورهم بهذا القيد لم يخف نفورا يعني أن ينفر عن نفه على قصوره وبخه وحرضه على علو الهمة ونيل المنزلة بطلب العلم لا إن كان ممن يزيد التعنيف نشاطا والشكر انبساطا ويعيد ما يقتضي الحال اعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا يعني بعد أن يسال وكان أن وجد بعض الطلاب لم يفهموا حينئذ يعيد ما درسهم اياه سواء كان درسا او كتابا ليفهمه الطالب فهما راسخا هذا ما يتعلق بالثامنه التاسع قال إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته وخاف الشيخ ضجره ضجر القلق من الهم اوصاه بالرفق بنفسي وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المبتا لا ارضا قطعا ولا ظهرا ابقى ونحو ذلك مما يحمله على الاناءه والاقتصاد فيه في الاجتهاد يعني إذا راى من الطالب اجتهادا يخشى عليه الانقطاع ترك النوم والاكل والشرب والجلوس مع الناس واعتكف على العلم هذا يخش عليه عند بعض الناس عند بعض الناس يخشى عليه ماذا أنه لا يكون إذا لم يتواطى عنده الباطن والظاهر حينئذ يكون مكلفا نفسهم هذا قد ينفر والتصير عنده ماذا عكسه رد فعل واذا اما إذا كان منبسطا من الداخل وعلى قناعه تامه هذا لا اشكال فيه قد يبقى منعزلا عن الناس منكبنا على العلم ويزاد لذة وسعادة لا سيما اذا بعد عن عن الناس اذا يختلف اختلاف الاشخاص وليس فيه حكما عاما لذلك قال إذا سلك يعني دخل الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله الا لم يقتضيه يعني يطلبه حاله حينئذ جاء النظر بهذا الاعتبار وأما إذا علم من الشخص انه او من الطالب انه صاحب هممه وانه يهتم به وتزكيه النفس ونحو ذلك واصلاح باطنه واعتكف على علمه للصوره لا شك خلفه هذا يزاد به همته أو تحمله طاقته يعني قدرته وخاف الشيخ الضجره يعني انه يضجر الذجر في اللغة في اللغه هو القلق والغم أو القلق من الغم اوصاه حينئذ المعلم بالرفق واللطف والانات بنفسه وبدنه وعقله ونحو ذلك وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المنبتله ارضا قطع ولا ظهرا أبقى هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما يحمله على الانات يعني التاني في الامر عدم العجلة والتمكث والاقتصادي في الاجتهاد في الاجتهاد والاجتهاد وبذل الطاقه فيه والوسع بين الافراط والتفريط قالوا قصد في الامر قصدا توسطا وطلب الاسد ولم يجاوز الحد هذا اصل اصيل في الشريعه ليس في طلب العلم فحسب بل حتى في العبادات ولذلك بوب بخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب القصد والمداومة على العمل قصد وسط بين الافراط والتفريط حينئذ يكون هذا هو العاصم هذا هو السنه لكن وجد كذلك من السلف من قد زاد في مقام التعبد هذا لا يكون بدعه ولا يكون خروجا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انما يكون باعتباري الشخص ذاتي باب القصد والمداومه عن العمل ثم أسند عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان احب اي العمل كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم يعني الذي يكون ماذا فيه ديمومه دون أن يبدا وينقطع يبدا وينقطع هذا يكون ماذا يكون مذموما لماذا لانه فيه رجوع عن الطاعه يعني يتعلم ينعتكف العلم ثم يرجع يتركه شهرًا شهرًا ثم يعود قلنا هذا في ماذا في رجوع عن العلم في رجوع عن عن الطاعه فالديمومه طلب علم وان قل خير من زياد ثم الانقطاع قيام ليل كل يوم وان قل خير من ازدياد ثم ثم انقطاع هكذا بالسائر العبادات قالت قلت فاي حين كان يقوم يعني من الليل قالت كان يقوم اذا سمع الصارخ قال الحميد والديك اول ما يصيح نصف الليل قال النووي باتفاق العلماء سمي بذلك لكثرة صياحه وعنها ايضا قالت كان حب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبهم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحد منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا أنا الا يتغمدني الله برحمه سددوا وقاربوا وغدو وروحه وشيء من الدلجه والقصد القصد تبلغ اذا هذا عام حديث القصد القصد تبلغه سواء كان في باب العبادات أو كان في باب المعاملات عبادات أو المعاملات يعني ما يتعلق بي النفسي ولذلك قال جاء في حديث آخر عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال احب الى الله قال ادومها وان قل وقال اكلفوا من الاعمال ما تطيقون اكلفوا هذا يعني المزموا انفسكم وكلفوها من العمل ما ما تطيقون واما ما لا يطيقه الإنسان هذا في الجملة يكون منهيا عنه اما نهي تحريم واما نهي تراهه قال ابو بطل إنما رحم الله تعالى إنما حظ النبي صلى الله عليه وسلم أمته على القصد والمداومه على العمل وان قل خشيه الانقطاع عن العمل الكثير هذا الاثر فكانه رجوع في فعل الطاعات وقد ذم الله ذلك ومدح من اوفى به بالنذر اذا هذا يدل على أن هذه المسألة موصله في الشرع يعني لها اصل أن الاصل القصد القاصده تبلغ يكلف من اعمال ما ما تطيقون فلا ينبغي لطالب علم حينئذ ان يكلف نفسه ما لا يطيق اذا كان النوم لا يكفيه الا ان ينام 7 ساعات و ينام لا باس به ويبقى ماذا بقيه الوقت ياخذ منه يستطيعه واما ان يحمل نفسه لنما ساعتين وثلاث ثم يبقى متعبا نحو ذلك ثم لا لا منهم في طلب العلم قل هذا مذموم شرعا وأما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فهو حديث ضعيف رواه البيهقي وغيره واسناده ضعيف وصاب فيه الارسال كما ذكره البخاري لكن العلم يذكرون من باب ماذا أن المعنى صحيح إن المبت لا ارضا قطعه يعني لا قطع ارضا ولا أبقى ظهرا المنبتس منفعل اي مقاطع عن السفر بسبب حمل دابته على ما لا تطيقه أو السير عليها ليلا ونهارا بدون استراحه في بعض الاوقات يعني ركب الداب الناقه واي لابد ان تستريح عينيذ لم لم يذلها يجعل لها وقتا للراحه فمشى ومشى سقطت عليه وكذلك وكذلك ما يتعلق بالسياره إذا لم يريحها لابد أن ان تنقطع به قال لا ارضا انقطع كلمة لا نافيه وارضا مفعول قطع قدم عليه أي لا قطع ارضا بالسير وما وصل إلى مطلوبه ولا ظهرا أي مركبا أبقى بل اهلكه وكذلك النفس مطية العمل فإذا حمل عليها ما لا تطيقه ينقطع عن السير إلى الاخره فلا بد من الرفق والتدريج كي لا يضعف فيصل الى الى المقصود وقال بعض الحكماء إن لهذه القلوب تناثرا كتناثر الوحش فتالفوها بالاقتصاد في التعليم والتوسط فيه في التقديم لتحسن طاعتها ويدوم نشاطها ولذلك قلنا فيما سبق ان طالب العلم إذا أراد أن يصل الى هذه المرحله هو جيد يعني الزام النفس و جعل الوقت كلهم فيه في الطلب العلم والتحصيل والتعليم هذا حسن جيد لكن الاشكال في ماذا أنه قد يكلف نفسه ذلك لكنه لا لا يطيق فإذا أراد أن يصل حينئذ يتدرج بها يتدرج بها يعني إذا كان يقرأ ساعة في اليوم ثم يتعب يمل حينئذ يستمر شهرا يقرا ساعته ثم يزيد بعد ذلك شهر الذيالي ساعه ونصف ثم بعد ذلك يزيد ساعتين وكلما مر به الزمن فإذا زاد فإذا الزاد حينئذ صار ماذا صارت هذه الساعتان او الأكثر صارت عادة له وإذا صارت عادة حينئذ انتهت المشكلة المشكله ما هي أن يحصل تعارض بين ما يتكلفه وبين نفسه لانه إذا كان ثقيلا على النفس حينئذ يوقع بالاشكال اما اذا كان محبوبا كذلك حينئذ صار ماذا صار منسانسا بهم ولذلك الانسان ممكن لا يقرا ولا يستطيع أن يحفظ ساعه لكن يستطيع أن يتحدث ثلاث ساعات اربع ساعات صح الاولى ممكن ان يجلس من العشاء إلى الفجر وهو يثرثر لماذا لأن النفس ليس فيها كلفه ليس فيها ثقه لكن لو اراد ان يقوم الليل من من العشاء الى الفجر <تصفيق> لا استطاع لانه ثقيل على النفس اذا الدربه والتدريب هو الذي يجعلها ان شاء الله تعالى تصل الى الى المرح والا العلم قاطبه كانوا على هذا النحو لا يعرف عنهم اجازات ولا يعرف عنهم استراحات وإنما مع العلم صباح مساء تدريسا وتعلما وتعليما وتاليفا ورحلة الى اخره هذا يدل على ماذا على انهم قد جعلوا سائر اوقاتهم كلها دون استثناء جعلوها لماذا للعلم والتعلم والتعليم اذا استطاعوا ان يصلوا الى ذلك لماذا لانه لم يكن ثقيلا على على النفس كيف يصل إلى ذلك بالتدرب والتدريس يعني شيئا فشيئا اذا جعل نفسه سله وهو يتدرج في القراءه والنظر والاخره حينئذ استراح ما, ما بعده ولذلك قلنا اصلا طالب يؤسس نفسه باعتبار ذاتي المنهجيه الذاتيه اهم مما مما يسال عنه كثير من طلبه العلم ماذا يحفظ وماذا يقرا وعلى من يقرا ويقدم علم كذا هذه كلها سهلة هذه ياخذها في 10 دقائق لا يحتدل إلى كبير عنا لكن هل كل طالب علم يكون طالب علم الجواب لا ولذلك قلنا تزكيه النفس هي الاصل فيه أو نقطة الانطلاق لطالب العلم من زكى نفسه وسعى في صلاح قلبه حينئذ الصراحه في أشياء كثيرة جدا ولو نصه العلم وقد كانوا كذلك فيه في السابق كان الطالب قبل أن يبدأ فيه الرحله بالحديث وغيرها يحفظ القرآن كاملا ويصلي به التراويح بعض المساجد ووالى اخره لا يؤذل له الا بعد هذا ويتعبد هكذا النص بعضهم على انه كان يتعبد بمعنى انه يكون صاحب لين وصاحب نهار الى الى اخره وصاحب قران اما بدون ذلك حينئذ الله لا يتاتى منه أن ان يصل قال رحم الله تعالى ونحو ذلك مما يحمله على الانات يعني التاني وعدم العجله والاقتصاد في في الاجتهاد وكذلك اذا ظهر منه ظهر له الى المعلم منه يعني من المتعلم نوع سعامه ملل او ضجر او مبادئ ذلك أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال يعني ريح نفسك شوي يعني وهذا كما ذكرنا سابقا إنما يعرف المعلم لانه بين يديه الطالب كان ينزل معهم فيه في المدرسة مدرسة تقام الطالب ينزل فيها صباح مساء والمعلم يكون موجودا قال ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمل فهمه أو سنه قد يكون صغير السن فلا يحسن حينئذ أن يشير عليه ان يدرس المنطق مثلا او اصول الفقه لانه لا يحتمل ذلك أو كان الفهم عنده ماذا ليس بذاك لم يتدرج بعد لم يتربى ولم ينشئ نفسه على الفهم شيئا فشيئا حينئذ اذا اخذ بعض العلم التي تحتاج الى فهم حينئذ يضعف لان الطالب اذا درس العلوم التي يتقنها أو التي يفهمها أو التي هي صالحه لسنه او فهمي زاد نشاطا كلما كما ذكرت لك قبل قليل اذا حفظ متنا ووجد من نفسه أنه يحفظه جيدا مع الفهم الجيد زاد نشاطا وعما إذا علم من نفسه ولو قال بانه حفظ وفهم الى هذا باعتبار الناس أما لو علم من قراره النفسي انه لم يحفظ ذاك الحفظ او لم يفهم ذاك الفهم حينئذ تسقط عنده الهمه وهو ادرب بنفسه قال لا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمله فهمه أو سنه ولا بكتاب يعني متن ونحو ذلك يقصر ذهنه عن فهمه وانما يتدرج به كذلك فيما يتعلق بالعلوم وفيما يتعلق بما يناسب سنه فاين استشار الشيخ صار مفعولا به فاين استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءه فن أو كتاب لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله يعني من اجل ان اكون ناصحا اذا جئت استشير ماذا احفظ ماذا لابد ان اعرف انا مستواك العلمي هذا العصر ولا اشير عليك الا بماذا الا بما يناسب فهمك وحفظك وسنك فإذا لم يكن عالما لابد ان يختبره لابد ان يعلم او ان الح عليه يعطيه ما يكون سهلا يعني ما يشتدك فيه الكثير فحينئذ يكون قد أشار عليه فإن استشار الشيخ ما لا يعرف حاله يعني من الطلاب ماذا أقرأ ماذا أحفظ في الفهم والحفظ في قراءه فن أو كتاب لم يشر عليه لم يشر المعلم على الطالب بشيء من الكتب والعلوم حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله فان لم يحتمل الحال التاخير كمسافر نحو ذلك أشار عليه بكتاب سهل في الفن المطلوب فإن راى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله الى كتاب يليق بذهنه وإلا تركه وهذا في ظاهره أنه يقرا عليه يعني ياتي مسافر يريد ان يقرأ المعلم ولا يعرفه ماذا يصنع يقول له هذا المتن وهو متن صغير فيقراه عليه فإذا راى منه الفهم جيد نقله قال اترك هذا الكتاب هناك كتاب اوسع منه فهو اليق بك وإلا لم يظهر له حصن الفهم ابقاه على ما هو عليه وذالك لأن نقل الطالب الى ما يدل نقله اليه على جودة ذهني يزيد بساطه. بسط يعني يفرح ويدخل في قلبه السرور وينشط وتزداد الهمه والى ما يدل عن قصوره وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاطه يعني لو قال هذا كتاب كبير عليك ينهار الطالب احيانا يعني كبير عليك معناه ماذا أنك لا تفهم أو لا تحصل الفهمه حينئذ هذا يقلل نشاطه حينئذ الاوله ان يعرف مقدار فهم الطالب وهل هو مستعد ثم بعد ذلك يشير عليه بماذا بالمتن ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي أنه قد يحسن لطالب أن يقرا متنا وقد لا يحسن المتن ذاته لغيره من الناس فذالك قلت لك المنهجيه هذه كالثوب قد يلبسه زيد ولا يصلح ان يكون الثوب نفسه ذاته على على عمرو بل لا بد من ثوب يناسبه اين الذي كل طالب له له متون تخصه هذا إذا كان عنده شيء من النقص في الفهم او الحفظ أما إذا سوا الناس في الحفظ والفهم نحو ذلك ثم متون مشتركة ولذلك يدل دائما على المتون الشهير بين اهل العلم إن عجز الطالب عنها او عن بعضها حينئذ ثم مرتبة ثانية ولذلك قلت قد لا يستطيع الطالب ان يحفظ مثلا بلوغ المرام لا باس به هذا ليس ليس بنقص وينما يلجا إلى ماذا يكون صريحا مع نفسه ويعلم أنه لا يستطيع حينئذ يستشير فيشار عليه بعمدة الاحكام حينئذ هذا الحديث التي في العمدة متفق عليه وصحيحه وإذا ضبطها وحفظها وذكرها وهي يسيره حينئذ يمكن له أن يأخذ بلوغ المرام وما زاد من احاديث يستطيع حفظه اما اذا قله ابتدى ببلوغ المارم قد يكون عنده شيئا من الصعوبة وإذا حفظ ووصل إلى الربع مثلا لا يستطيع ان يكمل ولا يقلد غيره لأن زيد من الناس قد يناسبه الحفظ البلوغ او اكثر من البلوغ قد يناسبه المنتقى أو جنب بين الصحيحين ونحو ذلك ولا يناسب عمرا هذه المحفوظات ليست هي التي تحدد فهم طالب العلم لا تحدد الفهمة لكن تحدد له باعتبار ما يحفظ وما لا ما لا يحفظ والعلم كما عرفنا قبل قليل انه ماذا مبني على الفهم اصاله والحفظ وسيلة ولذلك قد يتقن الفن كالفقه مثلا ويكون فقيها ومرجعا ويتقدم على من هو أكثر حفظ منه في المتون لاسيما المتون تتعلق باحاديث الاحكام أو غيرها لماذا لأن هذا فضل الله يعز جل يشاء فاذا عرف الطريق حينئذ كيف يضبط العلم حينئذ الصراحه مين من كثيره ولذلك ذكر عن بعض العلم وإن لم يكن شهيرا كثيرا عندهم أن بعضهم قد عجز عن عن المحفوظات لم يحفظ ولذلك المحل من كتبه الشهيره شرح الجمع وغيرها في الفقهيات وكذلك في اصول الفقه قيل انه لا يحفظ حتى قال ابن حجر لا يحفظ القرآن لكنه اوتي فهما عجيبا فهما عجيبا كيف نجح كيف وصل هذا يحتد بالممارسه وضبط النفس ومعرفه كيف يضبط العلم ولعل نجعل له درسا ان شاء الله تعالى كيف تضبط الفن قال هنا ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو اكثر إذا لم يضبطهما اذا لم يضبطهما بل يقدم الاهم فالاهم كما سنذكر ان شاء الله تعالى الجمع بين العلوم هذا يختلف باختلاف البلدان واختلاف الأشخاص واختلاف نوع العلم اصلا بعض العلوم لا يستطيع الطالب يجمع بينهما وبعض العلوم يمكن أن يجمع بينها يستطيع أن يقرا في التوحيد مثلا ويقرا معه النحو لا اشكال في لكن لو راد ان يجمع بين أصول الفقه وبين الفقه يجد فيه شيء من الصعوبه اذا بعض العلوم يستطيع أن يجمع بينها وبعض العلوم قد لا يستطيع بعض العلوم حتى لو كان صعبه قد يقرا في علم ما يقراه المبتدئ وقد يكون وصل إلى علم آخر ما يقراه المنتهي يستطيع ان يقرا ذلك يعني يدرس مثلا الحمويه والتدموريه وهي صعبه تحتاج الى وقت ويقر كذلك الاجروميه لا باس اذ يمكن الجمع بينهما على كل كقاعده عامه هذه ليست منظمه تختلف اختلاف البلدان واختلاف الأشخاص الجمع بين فنين او اكثر قال واذا علم او غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن اشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاح العلم لا يلزم من تحصيله ان يكون الطالب مجتهدا في نهاية المطاف لا بل لابد اصلا ان يعلم أن من العلم ما هو فرض عين فتحصيله هذا متعين وحفظ متونه ان امكن هو حسن وفهم مسائله هذا متعين فإذا لم يتمكن من الوصول للغاية نهاية النهايه الكبرى العظمى وهي ان يكون مجتهدا أن يكون ناظرا في أدلة القوم ثم يكون مرجحا بنفسه وراجعا الى اهل العلم في ذلك اذا لم يكن كذلك حينئذ لا يلزم منه ان يترك العلم ولذلك قال مصنفون إذا علم أو غلب على ظنه انه لا يفلح في فن حينئذ علم من القاعد عنده العلم أن الفنون مترابطه وكل منها يخدم الاخر هذا متى إذا اراد الطالب أن يكون ناظرا نظرا مستقلا يعني غير مقلد وهل العلوم كلها كلها مسائل فيها مسائل خلافية أو منها ما هو متفق عليه منها ما عليه فدراسه التوحيد مثلا هذه لا تحتاج الى الى كبير عنايم العلوم الاهليه نعم قد تحتاج فيما يتعلق بالمناظره المجادلة وصد البدع ونحو ذلك لكن في تقرير اصول مسائل التوحيد هذه لا تحتاج حينئذ إذا جاء طالب علم وليس الظاهر أنه يستطيع أن يكون جبلا في العلم حينئذ ينصح ان يدرس العقيده اقرا اقرا الاصول الثلاثه اقرا القاعده الاربعه كتاب التوحيد الوسطي اقراوا هذا الاصل كل مسلم يقراوها حينئذ إذا راى المعلم من الطالب أنه لا يستطيع أن يسير في العلم سير العلماء حينئذ ينقله الى علم يليق به هذا الذي عناه بقوله اشار عليه بتركه والانتقال الى غير مما يرجى فيه فلاحه ويعلم مما يمكن أن ان يضبط هذه المسائل لا سيما كانت هذه المسائل مما اتفق عليها اهل العلم فمعرفه احكام الطهاره في الجملة مجمع عليها معرفة احكام الصلاة في الجمله مجمع عليها إنما وقع النزاع في بعضها ثم قال رحمه الله تعالى العاشر يعني من الاداب المتعلقه بالمعلم في مع طلابته عامه وفي حلقته ان يذكر للطلبه قواعد الفن التي لا تنخرم يعني لا تنقاطع ما خرم منه شيئا أي ما نقص وما قطع لا تنخرم اما مطلقا او غالبا بمعنى ان من المسائل أو من طرق التدريس المهمة عند المعلم أن يعتني بالفنون التي تعصط طالب العلم وليس, وليس المهم أن يقف طالب العلم على الجزئيات والفرعيات بل المسائل الأصلية يعني الأصول والقواعد الفقهيه والقواعد الأصولية والقواعد اللغوية هذه التركيز عليها من المعلم في تدريسها ومن المتعلم في بحثه دائما هذا اولى من الاشتغال بالجزئيات واهل العلم قديما إنما برزوا بضبطهم لهذه الأصول ولذلك قلنا لابد ان يعرف كيف يضبط الفن لابد ان يعرف كيف يتعلم لابد ان يرسم له منهجيه تليق به في من إذا اراد أن يكون من اهل العلم الكبار الذين يستقلون بارائهم قال أن يذكر أي المعلم للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم اما مطلقا كتقديم المباشرة على السبب في الضمان أو غالبا كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينه إلا في القسامة والمسائل المستثنات من القواعد كل قاعده لابد لها من استثناءات كقوله العمل بالجديد عند الشافعية من كل قولين قديم وجديد إلا في أربع عشرة مسألة ويذكرها وكل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم الا من الدعى عليه أن عبده جنى فيحلف على البتي على الأصح وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومضلها إلا الحجه والعمره وكل وضوء هذه ضوابط وكل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوء تخلله غسل الجنابة واشباه ذلك ويبين ماخذ ذلك كله وليس المقصود هنا النظر في هذه القواعد وانما المراد لان اردنا نشرحها لبقينا فيها دروسا لكن المراد هنا أن يبين أن العلم مبني على قواعد وهذه قواعد لابد من ذكرها إما أن يكون ثم مؤلف أو كتاب أو متن منثور أو منظوم يحفظ في هذه المسائل وإما إذا شرح وأصل في مساله ردها إلى الى اصلها يعني إما ان يكون هذا العلم مبثوثا بالشروحات وإما ان يكون في بكتب ولذلك نصحنا وننصح ان طالب العلم يعتني بالكتب التي تعتني بالتعصيل التي تربط الجزئيات وتردها إلى الكليات ولا سيما فيما يتعلق بالفقه فهو اصعب فهو اصعب وهذا عندما ينضبط بدراسة علوم الاله على جهه الافراد كاصول الفقه والنحو ونحو ذلك ثم النظر في الفقهيات باعتبار العالم الذي إذا شرح إنما يربط الفرع باصله ولذلك نحن اثني كثيرا على كتب الشوكاني رحمه الله لانه يجيد رفع او يجيد ربط هذه الجزئيات باصولها لا يكاد أن تجد من يشرح إلا يذكر المسألة ودليلا ثم لا يبين ما اخذ المساله من الدليل وهذا يسبب قصورا عند الطالب يقرأ الاقناع من اوله الى اخره وكشاف القناع ثم لا يجد إلا تعليلات قد لا يفهم طالب العلم لكن النظر في أن هذا مرتبط بعصر اصولي وهذا مبني على الخلاف الاصولي كذا هذا لا يكاد تجده الا في كتب الشوكاني رحمه تعالى كما كان النيل او وابل الغمام ولسيما كذلك السيل الجرار فانه مفيد جدا فيه في بابه ابن العربي كذلك في القبس يذكر هذه المسائل ويربطها باصلها قال قرافي في كلام جيد في افتتاح كتابه قواعد فإن الشريعة الفروق فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان الأصول التي تعتني بها من أجل أن تعرف ما هي المسائل قسمان احدهما المسمى بأصول الفقه اذا هذا علم مستقل فاظابطه يعينك على ضبط العلم الشرعي هذا قاعده الذي لا يكون أصوليا في في علم هذا في هذا الفن سيكون ضعيفا في التفصيل وفي العقيده الى ونحن لا نبحث في طالب العلم المبتدئ الذي لابد أن يحصل جمله لماذا من العلوم كلها هذا لابد منه وقد لا يحتاج الى كثير من الاصرفات لكن الذي يريد أن يرتقي وان يكون في منزلة عالية لن يكون ذا علم صحيح في التفسير والفقه والاخره الا اذا ضبط هذا الفن وكل من حصل عنده خلل في هذا الفن لابد ان يحصل عنده خلل في التفسير ونحوه هذا الذي سار عليه العلم قاطبه لا خلاف بينهم في هذا وانما حصل خلاف عند المعاصرين للعله التي تعرفونها وهي بدعيه التخصص أما جاء التخصص البدعي في الجامعات ونحوها حينئذ جاءت هذه الأمور فقيل هذا أصولي ولا يحسن عقيده ولا فقها ولا نحوا الغريب بعض وصول يسمي نفسه اصوليا وهو ليس عنده شيء من لسان عرب ولا ادري كيف يجتمع عنه. قال قسمان احدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب امره ليس فيه إلا قواعد الاحكام الناشئه عن الالفاظ العربية خاصة يعني هو مرتكز على ماذا قواعد اصوليه هذه القواعد الاصوليه ناشئة عن الالفاظ العربية إذا لبه هو لسان عرب لبه لسان الدلالات الالفاظ المبحث كله عام ومخاص الاخر هذه كلها مبنية عن لسان العرب فاذا لم يكن عنده لسان عرب كيف يكون عنده اصول اذا لا يجتمع عنه. لا يجتمع عنه. قال وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح ونحو الامر للوجوب والنهي للتحريم والصيغه الخاصه للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط الا كون القياس حجه وخبر الواحد صيبات مجتهد اذا هذا النوع الاول الذي يعتني باب الاصول وهو اصول الفقه القسم الثاني قواعد كلية فقهيه جليلة كثيرة العدد عظيمه المدد مشتمله على اسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع بالشريعه ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه إنما الف لها العلمي مؤلفات خاصة قال وين اتفقت الاشاره اليه هنالك على سبيل الاجماع فبقي تفصيله لم يتحصل وهذه القواعد قواعد فقهيه هذه قواعد مهمة في الفقه عظيمه النفع وبقدر الاحاطه بها يعظم قدر الفقيه كلما زاد علما بهذه القواعد ازداد قدره في الفقه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكليه تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها وانطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج الى حفظ الجزئيات التي لا تتناها وانتهى العمر ولم تقضى نفسه من طلب مناها ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات الاخير كلام رحمه الله تعالى اذا العلم الذي يتعلق بأصول الشريعه علما أولا ما يتعلق باصول الفقه هو اهم ولذلك قدمه القرافي رحمه الله تعالى ثانيا ما يتعلق بالقواعد الفقهية وهي تدل على اسرار الشرع قال ابن السبكي في الاشباه والنظائر حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق ان يحكم قواعد الأحكام ليرجع اليها عند الغموض وينهض بعبء الاجتهاد اتمه ثم يؤكدها ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ بالذهن مثمره عليه بفوائد غير مقطوع فضوها ولا ممنون أما استخراج القوة وبذل المجهود في اقتصاله على حفظ الفروع من غير معرفة اصولها ونظم الجزئيات بدون فهم ما اخذها فلا يرضاه لنفسه ذو نفس ابييه ولا حامله من أهل العلم بالكلية يعني لا يعد من من أهل العلم لماذا لأن الحفظ ليس هو المقصود لذاته ان يحفظ جزئيات فقط وتونه فقهيه ثم لا يدري هذه الجزئيات مرتبطه باي اصل لا فائده هذه نسخه مكررة وإنما إن الاستفاده عمليا في بعض الفتاوى أو بعض فهم المسائل لكن كعلم راسخ هذا لا يستفيد منه اذا كما قال مصنفنا رحمه الله تعالى أن يذكر للطلب قواعد الفن التي لا تنخرم لانها ينبني عليها اصل عظيم قال وكذلك كل اصل يعني يذكره وما يبنى عليه والذي يبنى عليه من بعض المسائل من كل فن يحتاج له كل فن له ماذا له أصوله لذلك أصول الحديث اصول التفسير اصول الفقهي اصول الفقه هذا الاصل فيه لو سمي اصول التشريع او اصول الشريعه لكان اولى لماذا لان المفسر يحتاجه والمحدث الذي يتكلم فيه متن الحديث يحتاجه والفقيه يحتاجه وكل من نظر في نصوص الوحيين كتابا وسنه فهو يحتاج الى العلم وكذلك كل اصل وما يبنى عليه من كل فن يحتاج اليه من علمي التفسير والحديث وابواب اصول الدين والفقهي اصول الدين والمراد به ما يتعلق به عقيدة وصول الفقه والفقه والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك اذا هذه كلها سردها لماذا لأن, لأن العالم الشرعي محتاج إلى هذه العلوم لن يكون عالما إلا إذا اجهاد جملته على جهة الاجمال قال إما بقراءه بقراءه كتاب في الفن متن معتمد مختصر أو بتدريج على على الطول يعني ابتداء اما أن يقرا متنا واحدا وإما أن يقرا مبتدئين ومتوسطين ثم منتهين على الطول قال وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون يعني أن يدرس الطلاب هذه الفنون كلها إذا كان عارفا وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها وهذا كما ذكرنا سابقا هذا لا يعترض على القاعده الكليه عندهم وهي أن من كان عالما لن يكون عالما الذي جمع بين هذه الفنون فكيف حينئذ نقول يتقن ولا يتقن فالمراد به ماذا من لم يصل إلى درجه الاجتهاد العلوم مترابطه ولابد من أصول الفقه إذا اراد أن يجتهد وأما إذا لم يريد لا يحتاج ولذلك قد يوجد من عامه المسلمين من يحفظ كتاب التوحيد مثلا ويستفيد منه فائده عظيمه لكن لا يحتج الى اصول الفقه ولا الى النحو ولا التصريف ولا البيان لانه لن يجتهد ولن ينظر في الأدلة ولا في استنباطها قال ومن ذلك يعني مما يذكره المعلم لطلابه ومن ذلك نوادر ما يقع من المسائل الغريبه والفتاوى العجيب هذا قد تكميل هذا قال والمعاني العجيبه ونوادر الفروق والمعايا نوادر الفرق يعني بين المسائل ومر معنى انه يذكر ما ذا الجمع والفرقه ثم مسائل في ظاهرها متشابهه متماثله بعضها تظن ان الحكم واحد لكن بينها فروق وبعضها لا يظن الظان انها مفترقه لكنها في الحكم تعتبر واحد ان سمى الجمع والفرق والمعايا التي يحسن بها الانغاز مسائل التي يحسن بها قال الغاز هذه الكرونه في آخر كتبه القواعد الفقهيه ومن ذلك اي مما يذكره ما لا يسع الفاضل جهله يعني لا يعذر فيه بالجهل هؤلاء <تصفيق> ما لا يسع الفاضل جهلهم كاسماء المشهورين من الصحابه والتابعين والتابعين ومن بعدهم من ائمه المسلمين وكباني الزهاد والصالحين كالخلفاء الاربعه وبقيه العائ يعني أسماءهم وعدم متولد ومتمات وشيئا من يتعلق بسيراته ونحو ذلك وبقيه العشرة والنقباء ال عشر والبدريين والمكثرين والعبادله والفقهاء السبعه هذه كل منظومه اذا حفظت الفيه في علم الحديث اصول الحديث تجد هذا كله منظومه موجوده عندهم والفقهاء السبعة والإمة الأربعة قال فيضبط اسماءهم وكناهم واعمارهم ووفياتهم وما يستفاد من محاسن ادابهم في تراجمهم يعني ونوادر أحوالهم فيحصل له مع الطول فوائد كثيره النفع ونفائس غزيره الجمع قال وليحذر يعني المعلم وليحذر كل الحذر من منافسة بعضهم لكثرة تحصيله أو زيادة فضائن يعني المعلم قد يعلم ثم ياتي طالب ويبرز يصير اعلم من المعلم هينئ لا يحسده كذلك هذا الاصل والان نفس وطبيعتها وضعف البشرية في الانسان قد يحسد الطالب معلم يحسد طالبه هذا التلميذ لماذا ذلك قد برز وحصل ما حصله المعلم الزيادة فقال وليحذر كل الحذر يعني هذه فتنه عظيمه وليحذر المعلم كل الحذر من منافسه بعضهم يعني ينافس الطالب لكثرة تحصيله أو زيادة فضائله لماذا لان ثواب فضائلهم عائد إليه ما تعلم حرفا وعلم الا والأجر اجر إليك لا محاله فحينئذ تفرح إذا اذا برز في العلم ولا تحسدهم وحسن ترتيبهم وحسن تربيتهم محسوب عليه يعني على المعلم وله من جهاتهم في الدنيا الدعاء والذكر الجميل وفي الاخره الثواب الجزيل اذا هذا تحذير المصنف ختم به هذا الادب العاشر وهو ما يتعلق بي أن يذكر للطلب قواعد الفن التي لا تنق هذا اهم ما يعتني به المعلم واهم ما يعتني به طالب العلم أن يحافظ على الأصول القواعد التي تنبني عليها الجزئيات نقف على هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين